صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حديثنا في لقائنا هذا عن كلمة مأثورة عن أحد السلف الصالح وهو أحمد بن عاصم الأنطاكي حيث قال رحمه الله من كان بالله أعرف كان منه أخوف وهذه الكلمة رواها عنه المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم قدر الصلاة وأحمد بن عاصم الأنطاكي صاحب هذه الكلمة له ترجمة في سير علام النبلة للذهب رحمه الله وصفه فيها بواعظ دمشق فرجل معروف بالموعظة الحسنة وبالكلمات الرقيقة المؤثرة يروي هذه الكلمة عننا أحمد الأمطاكي يرويها عنه أحمد بن أبي الحواري قال أحمد بن أبي الحواري بعد روايته لهذه الكلمة عن أحمد الأمطاكي قال صدق والله أي في قوله من كان بالله أعرف كان من الله أخوث وأحمد الأمطاكي رحمه الله هذا الواعظ له كلمة في هذا الباب نقلها عنه الذهبي في سير إعلام النبلة قال فيها ما أغبط إلا من عرف مولاه فهذه هي الغبطة حقا إنما تكون في من عرف مولاه بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وحديثنا حول هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه جل شأنه وصفاته وبيان ما لهذه المعرفة من أثر بالغ على القلوب وتأثير عظيم على النفوس زيادة في الإيمان وصلة بالله سبحانه وتعالى وخوفا منه جل شأنه ومراقبة له وقياما بتحقيق العبودية له جل شأنه على الوجه الذي يرضيه عز وجل وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء أي أن العبد كلما ازداد معرفة بالله جل شأنه ازداد خشية من الله وخوفا من الله وإقبالا على طاعة الله سبحانه وتعالى وحسن التقرب إليه وحاجة القلوب إليها هي أشد الحاجات وضرورتها إليها أشد الضرورات بل إنها أشد من حاجة الإنسان إلى طعامه وشرابه لأن بهذه المعرفة حياة القلوب وبانعدامها موت القلوب وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الكافية الشافية المعروف بالنونية كلمة عظيمة مماثلة لكلمة الأنطاكي المتقدمة يقول رحمه الله وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلف عنده ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه فمن كان لذكر اسمائه وصفاته مبغضا وعنها نافرا منفرا فالله له أشد بغضا وعنه أعظم إعراضا وله أكبر مقتى شاهد القول أن هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى لها أثرها العظيم على القلوب ولها أثرها البالغ على النفوس فالقلب يحتاج حاجة ماسة إلى أن يذوق هذه المعرفة وأن يكون من أهلها وكلما تمكنت هذه المعرفة من قلب العبد استضاء بنور الإيمان وبرد اليقين وقوة الصلة بالله جل شأنه رب العالمين بينما إذا ضعفت هذه المعرفة في القلوب ضعفت أبواب الخير بأنواعها وضعفت إرادات الخير وأقبلت النفس على أنواع الشرور والصنوف الباطل فالمعرفة بالله جل شأنه عصمة للعبد ونجاة له من الهلكة وضعف هذه المعرفة او انعدامها هو هلكة العبد في دنياه وأخره وعندما نأخذ أمثلة توضيحية لهذا الأمر مكتصرين على بعض الأمثلة التي تدل على ما سواها وترشد إلى غيرها ندرك من خلال ذلك هذا الأثر البالغ على المعرفة بالله عز وجل وما لها من أثر على القلوب صلاحا وزكاء ورفع عندما يحضر في قلبي المؤمن المعرفة بأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء من أسمائه الحسن العليم ومن صفاته العليا العلم الواسع المحيط بكل شيء فلا تخفى عليه خافية جل سأنه في الأرض ولا في السماء يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإن إحضار القلب هذه المعرفة وشهوده لها وعلمه بها يعد حاجزا وزاجرا بل يقول الشنقيطي رحمه الله الإمام المفسر أجمع أهل العلم على أن العلم بأن الله بكل شيء عليم أكبر زاجة وأعظم واحد وفعلا إذا كان القلب تحضره هذه المعرفة فإنها تسجره عن كل ما لا يليق وأيضا تدفعه إلى الإقبال على كل حسن جميل ولهذا نرى آيات القرآن الكريم كثيرا ما تختم سواء في باب الترهيب أو في باب الترهيب بإن الله بما تعملون عليم والله عليم بما تعملون والله بما تعملون خبير والله بصير بالعباد ونحو ذلك كثير فهذا زاجر بل هو أعظم زاجر للعبد عن ترك الفرائض وايضا فعل المحرمات كلما حضرت هذه المعرفة بالقلب زاد الاقبال وزاد الخوف وهذا معنى قول الأنطاكي رحمه الله من كان بالله يعرف كان منه أخوف لكن إذا ضعفت هذه المعرفة في القلب أو ضعف حضورها في قلب العبد يتبع ذلك أنواع من الانحلال يقع فيها الإنسان بناء على ضعف هذه المعرفة إذا أحضر المؤمن في قلبه المعرفة بأن الله سميع بصير عز شأنه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سميع يسمع جميع الأصوات على تفنن الحاجات واختلاف النغات بحيث لو أن الخلق من أولهم إلى آخرهم قاموا في لحظة واحدة وفي صعيد واحد وسألوا الله كل تكلم منهم بلغته وكل منهم ذكر حاجته لسمعهم جل شأنه أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة كما قال تم المؤمنين عائشة رضي الله عنه الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فإذا أحضر القلب هذه المعرفة بأن الله عز وجل سميع وأن سمعه وسع الأصوات كلها أليق بالعبد أن يسمع منه ربه ومولاه ما نهاه عنه أليق بالعبد أن يحرك لسانه ولسانه نعمة من نعم الله عليه بما يغضب الله إن الواحد منا يستحي في بعض المجالس لوجود شخص معظم فتجد الإنسان توقيرا له واحتراما يحافظ على ويزن كلامه مراعاة لوجود هذا المعظم أليس هذا التعظيم وهذا التحاشي وهذه الصيانة للإنسان الأجذر بالعبد أن يكون عليها كل وقت وحين تقربا لله السميع الذي وسع سمعه سبحانه وتعالى الأصوات كلها كذلكم إحضار العبد المعرفة بأن الله بصير يرى جل شأنه من فوق سبع سموات جميع الكائنات لا يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض يرى من فوق سبع سموات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى كل جزء من أجزائها ويرى تحرك الغذاء في هذه النملة الصغيرة يرى جل وعلا كل شيء فإذا استحضر العبد هذه الرؤية وهذا الاطناء حجزته ولهذا نقل ابن رجب رحمه الله في أحد كتبه أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء على نفسها وقال لها مما تخافي نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب فقالت له وأين مكوكبها أين خالق الكواكب رب الكواكب ألا يرانا فكف الرجل ورأى أحد الصالحين رجلا وامرأة في ريبة فقال لهما إن الله يراكما سترنا الله وإياكما وحقيقة هذه المعرفة لما ضعفت في القلوب تولدت أنواع من الانحرافات في مجالات كثيرة جدا الآن على سبيل المثال الخلوة التي يقع فيها كثير من الشباب والشابات مع القنوات أو مع الشبكات العنكبوتية يغلق الشاب والشاب على نفس الغرفة ثم يدخل في مراء قبيحة ومناظر شنيعة لو دخل عليه أحد من الناس الغرفة لأغلق تلك المناظر لأنه يستحي أن يراه أحد وهو يساهد تلك المشاهد أو ينظر تلك المناظر والله جل وعلا أحق أن يستحي منه والواجب عليك أن تستحي من الله سبحانه وتعالى حياء أعظم من حيائك من أي مخلوق قد قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياة فهذه المعرفة إذا ضعفت في القلب تولدت هذه المفاسد لكن إذا خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب تذكر أن الله جل سأنه وعظم سبحانه وتعالى مطلع عليك يراك لا تخفى عليه منك خافية يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور وهكذا عندما تحضر في قلبك أنواع المعارف بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا كيف يكون لها الأثر البالغ العظيم على النفوس وكيف أنها تبعد عن العبد أنواع الشرق والحديث عن تفاصيل ذلك يطول لكنني أختم بأيضا معرفة أخرى من هذه المعارف بأسماء الله مع قصة عجيبة وقفت عليها قريبا ومؤثرة جدا عندما تحضر في قلبك المعرفة بأن الله سبحانه وتعالى تواب وأنه غفور رحيم وأنه يقبل التوبة من عباده مهما عظم الذنب وكبر الجر وهو القائل سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قد جاء في الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أظل راحلته بثلات وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها استظل بظل شجرة ينتظر الموت فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه فأخذ بخطام الناقة وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطى من شدة الفرح هذا أعظم فرح يتصور في العبد يقول عليه الصلاة والسلام نالله أشد فرح بتوبة عبده ذاته فهو تواب ويحب التوبة من عباده وهذه التوبة التي يدل عليها اسمه التواب هي في الحقيقة توبة توبة منه جل شأنه قبل توبة العبد بتوفيق العبد للتوبة وتوبة بعد توبة العبد بقبول توبة العبد هذه التوبة يمنحها الله عز وجل منة منه وتفضلا وتكرما فحري بالعبد أن يتحرى الأسباب التي ينال بها توبة الله وينال بها رحمة الله وينال بها فضل الله سبحانه وتعالى وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لالله أرحم بعباده من هذه دولتها التي وجدت طفلها في السبي عندما نتأمل في هذه المعاني ونحرك في قلوبنا رحمة, رحمة بالعباد رحمة بالناس رحمة بالبهائم رحمة بالطير هذه الرحمة لا سك أن لها أثرها العظيم في حصول الخيرات وحصول البركات في هذه الحياة حددت قريبا من شخص أثق به أنجار له كان مدمن خمر لا يكاد فارقها كل يوم وعمره 24 سنة يقول خرجت وتارك للصلاة وفيه ما فيه يقول خرجت في تجري يوم شات شديد البرودة وأنا أريد أن معي مبلغ قليل من المال أريد أن أشتري خبزا وعصيرا أأكله حتى أتمكن من شرب الخمر لا أستطيع أن أشربه جائعا يقول فلما وصلت إلى المكان لاشتري. وإذا بكلب صغير جروا ينتفض ويرتعد من البرد ويقول وقع في قلبي رحمة له وقلت سأضحي بالخمر اليوم لأجله فذهبت واشتريت حليبا بالمبلغ الذي معي وأخذت الكلب وأدخلته في معطف ودفيته وأخذته إلى البيت وأسقيته الحليب وأنا في قلبي رحمة عظيمة لهذا الكلب يقول سبحان الله نمت ثم قمت من نومتي وأنا لا أطيق الخمر إطلاقا سبحان الله لما سمعت هذه الكصة فتحت لي بابا في فهم حديث المرأة البغي التي كانت وجدت كلبا اشتد به العطش فنزلت في البئر وملأت خفها وسقت الكلب فغفر الله لها ما معنى غفر الله لها هذا الأخ يقول قمت من نومتي وأنا لا أطيق شرب الخمر هذه المرأة معنى غفر الله لها أي نزع الله من قلبها هذا البغي وهذه الفاحشة ومعروفة أن الإنسان إذا دخل في اللذائد المحرمة يصعب عليه أن ينزع عنها في لحظة لكن لما رحمت هذه المرأة هذا الكلب هذه الرحمة العظيمة تاب الله عليها وغفر الله لها فنزع من قلبها هذا البغاء وأصبحت مبغضة له تائبة إلى الله سبحانه وتعالى غفر الله لها ما كان من ذنوبها ومثل ذلك قصة هذا الشاب العجيب العظيم هذا كل حال هذا باب عظيم من أبواب المعرفة بالله سبحانه وتعالى ونحتاج إليه حاجة شديدة والتوفيق بيد الله يهدي من يشاء ويزكي من يشاء لا شريك له نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا أجمعين وأن يهدينا إليهم سراطا مستقيمة وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وهو سبحانه وتعالى أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين